نحن قد درنا Uh-oh. -huh. <laughs> نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوكين على أن نبدل أنفالكم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين We'll be نحن قد دونا بينكم الموتى ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد علمتم الأولى ولقد علمتم فلولا تذكرون تَذَكَّرُونَ فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ <تصفيق> أفرأيتم ما أرثون أهنتم تذرعونه أم نحن لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محروم I Oh. Uh... فضلتم تفكهون فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرهيتم الماء أنشأتم الدكتور فجعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فالآخر in في كتاب مكنون فبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فأنا No. I فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن مدهنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن تكذبون تُكَذِّبُونَ إِذَا غلوا For لفضيله <تصفيق> الدكتور I اَذِلِّي <صحاب> يَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ من أَصْحَابِ الْيَمِينِ, <صحاب> اليمين> وأما حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماء وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت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 له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات ونرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له